بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوه وهم يلعبون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 قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينثرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين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 Kata mereka, "Ajeetana bilhak? Am anta mina laabin?" Kata mereka, "Ber-Rabbukum Rabb al-samaوات wal-arḍil, Lathi fataruh, wa ana'ala dalikum min al-shahidin. Atallahi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 فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون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 وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَا هُمْ أَمْمَتٍ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَىٰنَا إلیهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَبْدِينَ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 Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya aku bersama mereka, dan aku bersama mereka. Dan sesungguhnya aku bersama mereka, dan aku bersama mereka. Dan sesungguhnya aku bersama mereka, فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذالكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذنن اذ ذهب مغاضبا فظن ما نقدر عليه فنادى فنادى في الظلمات الا اله الا انت سبحانك سبحانك انني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننج المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له ووَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون نار ورهبا وكانوا لنا خاشعين والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وجعلناها وبنها آية للعالمين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 ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها سفير وهم فيها لا يسمعون ان الذين سبقت لهم من الحسناء اولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها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 إِنَّ فِيهَا ذَلِبَ لَغَلْ قَوْمٍ عَابِدِينَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُم إِلَّا هُوَ وَاحِدٌ فَهَلْ أَن تُمْسِلِمُونَ